يا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي إِنْ يُصِبْكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَذَابِ مُبِينٍ وَاسْتَغْفِرُوا لَنفَسِكُمْ ن ن ا ن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما لف كثيرا مما تقول وان ما لنا راكينا ضعف بعزيم قال يا قوم يا رضي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن رضي بما تعملون محيط ويا سوف زعلون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقموا إني معكم رقيم ولن منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد قال مريم اذا فرعون